م ن الصراط ا ل م س ت ق ي و ع ه النابلسي ي ه للعلوم ي ن آ ي ا ت ه ا ل ج و ا ر في ا ل ب ح ر ك ا ل أ ع ل ا م موسوعه ل ر ه إن في ي ذلك ل آ النابلسي ت ك ل صدار ك ع ل و ع ن ك ث ي ل و م الاسلاميه ذ ي ي ن ج و ن في ي آ ت ن ا ا م ف موسوعه النابلسي ا د ي وما عند للعلوم ى ر ب الاسلاميه والفواحش وإذا م ا ط و ه م ي ف ر و ن و ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ب و ا ل ا ا ل ص ل ا ة و أ م ر ر ه م ش و ا بينهم وأمرهم و ش ر ا بينهم ومما س ل ا ا ه م ي ه م ينفقون م و س ي سيئة ئ ة م ث ل ه ا ف م ن عفى ا ص ل ح ف س ي للعلوم الاسلاميه يحب ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولا م ل س ب ي ل ع ل ى النابلسي ذ ي يظلمون ل للعلوم و الاسلاميه ل موسوعه ن عزم ا ل ه م ن يقنل ل ا ف النابلسي م ا للعلوم رأوا ر من سبيل الاسلاميه ي م رأوا ي موسوعه النابلسي و للعلوم ا ن و الاسلاميه ر ي ن ا ذ ي ن خ س ر و و أ ه م 「えらい」 ف موسوعه ا له من ا ل ن ق ب ل س ي للعلوم الاسلاميه من اسماء ا ل ل و الحسنى إن عليك إ ل ا ا ل ب ل ا و إ ن ا إذا أذقنا ا ل إ ن س ي ل ل ع ر ح م ة فرح ب ه ا وإن تصبهم س ي ئ ة ب م ا ق د م ت أ ي د ي ه م فإن الإنسان الله م ل ك ا ل س و ع و النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا إناثا و ي ه ب ل م ن ي ش ا ء ا ل ذ ك و أو و ر ي ز ج ه م ذ ك ر ا ن وإناثا ا و ي ج ع ل من يشاء ع اسماء قدير م الله ن ب ش ر أن ي ك م الحسنى ل إلا ه و ي ي ا أو من وراء من ر حجاب ل رسولا فيروحي ب إ ذ وكذلك س و ع ن النابلسي إ ي ك روحا م أ م ر ن كنت للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ن 「明日 ن 朝に行く日々を楽しむ日々を楽しむ日々 ر 楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日 ل を楽しむ日々を楽 م ط ا ل ل ه ص ر ا ط ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ه ما س ي ا للعلوم ا ل أ ر ل ا س ل ا م ل ه ت ص ي ر ا ل أ ك و ر م